يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْدَّهْنُ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَّا يُفَتَّرُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزَفُونَ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ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 قضى ذلك مسرفين وكانوا يصرّون على الحنتِ العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكم ترابا وعظاما أئنا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 كذبون لا آكلون من شجر من زقوم فما بيون منها البطون فشاركون عليه من الحميم فشاركون شرب الهيم هذا نزرهم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 فوقين على أن نبدل أمثالكم ونشأكم في لا تعلمون ولقد علّمتم نشأة تذكرون أفرأيتم ما اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حصاما فظلتم تفكرون انا لمكرمون بل نحن محروم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 فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أَقْرَبُ إليه منكم ولكن لا تبكرون فَلَوْلَا إن كُنْتُمْ غير ترجعونها إن كنتم صادقين كأما إن كان من المقربين فروت وريحان وجنة نعيم وأما